رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه لهم الدين وبعد إليه من الزنا قال بعد الحادثة دي أبغط شل الشاب كان أنشره الزنا الآن هذه التربية النبوية إذا لي في الزنا يريد أرد الصحابة ضربه فقال لا طالما هو جميل باب إذا نكلمه كلاما يؤثر في نفسه والشريعة الإسلامية ما جاءت بخلع الغريزة وحربها وحرقها وإزالتها وإلا فإن عثمان بن مظعون رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار قال رسول الله ذل في الاختصاص يريد أن يختصي حتى لا تبقى عنده شهوه سعد بن وقاص قال ولو أذن له رسول الله لاختصينا يعني لو النبي عديزين نحن جاهزين نختصي كلنا فقال له أمالك في اسوه وقال له إن الله بعثني بالحنيفيه السبحة فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإسلام ما أراد أيضا إزالة هذه الغريزه لكن هذبها اهل النبي صلى الله عليه وسلم وقدها في ذنبي الغيره في قلب هذا الشاب اترضاه لأمك لاختك لعمتك لا لا لا هنا ظهر له كذلك الناس لا يرضونه لاماتي شوف الرفق النبوي في التربيه الامه بحاجه الى مربين الى علماء إلى صادقين يعرفون الداء ويصفون الدواء وهكذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحسن للفرد وهكذا الاذكار النبوية والأوراد التي جاء عن رسول الله وسلم والأعمال الصالحات التي تزكو بها النفس ولذلك استقرأ الناس الأصول العلمية التي تقوم عليها الدعوة السلفية التي هي الإسلام فوجدوها ثلاثة التوحيد شهادة ان لا إله إلا الله تحقيقها معرفتها العلم بها ثم الاتباع ثم التزكية التزكية تزكية النفس ده مطلب عظيم قال الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه لا سبيل إلى تحقيقه إلا بعونه ومدده عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا أحد نكرا في سياق نفي ما ده نفي أحد نكرا تفيد العموم وإذا كانت من معها كانت نصا في العموم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء لماذا نسعى لتحقيقها لأن ربنا عز وجل أقسم أحد عشر قسما أن أهلها هم أهل الفلاح والقسم في القرآن يدل على عظم على عظمة المقسم عليه من فقه القسم في القرآن ان المسألة الربانيه بيقسم عليها دي دليل على أهميتها وعظمتها والشمس دي القسم عدين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حداش القسم وربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقات والمخلوق لا يحل له أن يقسم إلا بالله تعالى قد أفلح من زكاها وقد هذه مع الماضي تفيد التحقيق يعني فلاح لا فيه شك ولا فيه ريب طيب قضيه زي دي كده رب يقسم عليها حداشر قسم اليست حريه بالعنايه اليست حريه بالدراسه اليست حريه بالتطبيق اليست حريا ان تكون مشروع كيف ازكي نفسي لا بد ان ازكي نفسي يدل على عظمة هذا المطلق تزكيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها فيه دلالة أنها لا تزكو إلا بتوفيق الله ولا تزكو ولا تطهر الا بمعونه الله ولا تنصلح الا اذا يسر الله اسباب صلاحها وفيه دليل على ان من دعائك الذي ينبغي أن لا تهمله ان تسال الله ان يزكي نفسك وزكها طهره انت خير من زكاه انت وليها ومولاه التزكية من ثمراتها أن أهلها لا يتلجلجون ولا يترددون في طاعة الله ورسوله بمجرد ما يظهر لهم حكم الله يستجيبون وينقادون لله عز وجل وانظر إلى خير الناس بعد النبيين وخير الناس بعد المرسلين أبي بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر مش منزلة كبيرة تزكية وتطهير للنفس ظهرت آثاره عليه استقامة ورعا استجابه طاعه انقيادا واليك النماذج المشرقه في الحديبيه والحديبيه صلح ظاهره راى فيه المسلمون راوا في ظاهر الصلح ظلم وحيف من جاءهم منا لا يردونه من ذهب اليهم منا من ذهب من المسلمين لا يرد ومن جاء من الكافرين مهاجر مسلم يرد لا يعتمرون هذه السنة لا يكتب بسم الله لا يكتب محمد رسول الله صعبة أن تعرف إنه الآن أزمة الأمة دي أزمة تزكية شيخ الالباني رحمه الله لخص العملية الإصلاحية في النسبة للدعوة السلفية التي هي الإسلام تبي هي الإسلام لخصها في نقطتين. التصفيه والتربيه تصفيه الاسلام مما دخله تصفيه الاسلام من الشوائب ليكون اسلاما كالذي كان عليه رسول الله ثم التربيه على هذا الاسلام المصفى قال وقد اخذ النصف الاول حظه تصفية لكن النصف الاخر يحتاج الى جهد كبير اللي هو شنو التربيه الآن غيرة حماسة عاطفه الشرود صعبة عمر يأتي إلى رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل لما نعطي الدنيا في ديننا كلام ويذهب إلى يقول له رسول الله يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري إني رسول الله يعني أنت انتبه أنه رسول رب العالمين عملت ده كلام ربنا ولست أعصيه العملت ده المثلوم أعصي الله وهو ناصري إذا ظهر لك ورأيت بهذا الصلح رأيت ظلما تأكد أنه الفتح المبين ولذلك نزل بعدها إن فتحنا لك فتحاً الفتح ده الحديبيه يذهب إلى الصديق ولا غرابة أن يثبت رسول الله فهو رسول الله يا أبا بكر اليس على الحق أليس على الباطل لمن يعطي الدنيا يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزا شو تهتبان من أصبح اليوم منكم صائما أنا من عاد منكم اليوم مريضا أنا من شيع اليوم جنازة أنا من تصدق لهم بصدقه أنا أو أقرص صدق ما اجتمعت في رجل إلا أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية تزكي تزكي لما تجي الناس لدي تستجيب القلوب وتنصاع وهي عالية رتبة عالية درجة ثانية بعد النبيين على الإطلاق كذلك ياتي يأتي يوم الإفك وهو يوم عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يساو إلى عرضه يلاق عرضه من قبل المنافقين وبعض المسلمين ويزيد الألم ألما أن بعض الخائضين قريب أن بعض الخائضين قريب لابي بكر الصديق وهو مصطح فلما نزلت البراءه اقسم بالله أن لا ينفق عليه غريب وكمان عندنا علو معروف واحسان طيب كيف يخوض وقالوا ما تكلم في عرضها صراحه الا انه كان يسمعهم يتكلمون فلا ينكر عليهم والله تعالى يريد من ابي بكر كمالا ويريد لابي بكر علوا فنزلت الايه تعاتب ابا بكر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسوحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما تجاوزها قال والله إني أحب أن يغفر الله لي وعاد النفقة على مصطح لكي تفهم وتعرف الفرق بس اي اثنين متخاصمين في اسرتنا في اسرتك في جيراننا جيبوا وقل لي واحد فيهم يخاف عنه ربنا قال الا تحبون ان يغفر الله لكم يقول لك والله يا مولانا الايه دي انا ما عندي في راي لكن بس معلش عرفيني من الموضوع ده يعني يا اخي ربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين صح انا ما عندي يعني ما انت ما تحرجني بهالايات يعني انا مصدق لكن الموضوع ده بس عليك الله خليني منه يعني ولو زيد تعلم كن يقول لك اسمع شوفت ده لو يدخلني الجنه أنا ما ما مشي على الأرض. هني طقط سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد للحمد للحمد لله الحمد لله الحمد لله حاضر الصبح هذا أول ميجي تيجي الآية والحديث في ضد رغبته ضد شهوته ضد نفسه يقول لك بس كلامنا ما بقول فيه كلام الله قال يقول لك لا أي عمدة ولا نازل خط ولا زعيم كبير سياسي ولا بتاع يقعد معه ياخذنا طبعا سبعنابك وانت رأيه صاحبنا والموضوع ده تحله خلاص ما تقول حاجة والله قال لما انتوا يجيتوا ان شاء الله خاطركم على عيننا وراسنا اعتبروا موضوع انتهاء خلاص طيب انت ما جات آية عديد قبل وانت ما اشتغلت بيها يقول لك طبعا نازل ناسنا بي... ده بيعظم المخلوق اكتر من الله ما بيعظم الله. الله ما الله له له لهنا الصديق نزل في الآية ما تجاوزها ما تعداها تفاعل معها والله اني احب ان يغفر الله لي للثمره هذه ثمره, ثمرة التزكي يا اخي الكريم يعني نفسك دي كانت تكون ما مع ربها عز وجل ابو لباب بن عبد المنذر وقبل ذلك الصديق يأتيه في بعض الايام غلام له بطعام فلما اكله قال له الغلام هذا الطعام أعقال إياه بعض أهل الذمة واحد من الذميين دين الذاني لك فأدخل سبابته واستقاء الطعام دخل أصبع طلع كله لماذا لا يريد أن يدخل جوفه شيئا فيه ريبة أو فيه شبهه أبدا هذا الورع هذا العلم والصديقية أعلى درجات العلم بعد النبوة الصادقية دي ما بنها على شنو؟ على العلم ولذلك بهذا ال... بهذا ال... بهذه الطريقة حسم ابن القيم رحمه الله تعالى النزاع في أيهما أفضل مداد العلماء أم ذماء الشهداء وهو بيتكلم عن فضل العلم قال اختلف السلف في أيهما أفضل و... و... ومجرد اختلاف في إنه يا تفضل مداد العلماء ولا ذماء الشهداء هذا فائدة اللي على فضل شنو؟ فضل العلم ولا لا بس كون تجي مقارنه إنه شق في يعني او بجا يا تو افضل المفاضله دي بس مجرد ما دامت سوقه ده دا دليل على فضل العلم فالظاهر شنو بان العالم اذا كان قد حقق الصديقيه فهو افضل من الشهيد الذي لم يحققها والشهيد الذي حقق الصديقيه خير من العالم الذي لم يحققها قال ابن القيم فرجع الحكم إلى العلم حتى القضية دي ذاتها حكم في عشره وده يدلك على فضل العلم هذا يدل على فضل العلم فهذه التزكية ثمرة لتوحيد صادق مبني على العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ثمرة لاتباع صادق للنبي صلى الله عليه وسلم ثمرة لتطبيق الإسلام في أنفسنا الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان أحدنا لا يتجاوز العشر آيات حتى يعلمها ويعمل بها فتعلمنا العلم والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الآية لن تنالوا البر حتى تُنفق ما تحبون في البخاري يأتي أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تُنفق ما تحبون وإن شف الآن نزلت مباشرة إلى الرسول وفيه معناها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالصداقية كبيرة وإن أحب مالي إلي بيرحا عندي بستان أحب مال عندي وهو لك وبين يديك أنفقه حيث أراك الله قال له المستان الآن في أمرك أنت أنفقه حيث أراك الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بين أهله وعشيرته وبني عمه وده برضو حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في زمن بين الآية والتطبيق ما في زمن يعني زمن كثير يعني آية الحجاب تنزل العشاء تقول عائشة فذهب الرجال يتلونها الرجل على زوجته والرجل على أخته والرجل على أمه فجاءت النساء صلاة الفجر عمدت كل امراه إلى مرق لها فشقته واعتجرت به فجئنا صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغرفان السن الكلام ده كلام يعني فيه غرابة باعتبار الواقع لكن لما تتأمل أن الجيل ده أراد الله قصد الله يبتغي مرضاة ما عنده اي هدف غير ربنا يرضى اي هدف ما في اي حسابات تانية ما في عاداتنا وتقاليدنا والقبن عليها واربعين سنة الحكاية ما سمع نابة ولا شفناها ده كان ما عنده معنى عندهم بس يسمعوا يظلموا ويطبقوا ده معناها القلوب استجابا التزكيه مطلب عظيم فتح الله على هذا الإمام نقيب حتى وصفه العلامه محمد حامد الفقي رحمه الله بأنه طبيب قلوب يقول لله در المحقق من القيم الجوزيه من عالم بأمراض القلوب وأدوائها عالم بأمراض القلوب وأدوائها وهذا عصارة العلم السلفي الذي هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله والآثار السلفية التي كان عليها طلب العلم على أشياخ الكثير ومكث مع شيخ الإسلام من رحمه الله ثمانية عشر عاما نهل من علمه وتضلع من هذه الثروه الهائله من العلم فابن القيم رحمه الله تعالى امام كبير اعتنى بهذا الباب باب التزكيه باب العلم اعتنى به عنايه كبيره جدا وصنف المصنفات واعتنى بالجانب الروحي التربوي فصنف مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين كلام في الصبر والخشية والخوف والانابه والتقوى والمحاسبة والتفكر كلام في الرضا كلام في التوكل كلام في كثير من المدارد المنازل منازل السائرين تكلم عنها في ثلاث مجلدات شرح فيها كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله والذي دفعه إلى ذلك أن بعض المتصوفة زعم أن وهم من أهل حلول الاتحاد وهي عقائد فاسدة لا علاقة لها بالاسلام زعموا أن الرجل الهروي منهم وجعلوا يحرفون بعض كلماته فقام الإمام بن القيم رحمه الله وشرح هذا الكتاب شرحا كبيرا ذب فيه ودافع فيه عن الامام الهروي وقرر فيه مسائل عظيمه جدا في العقيده وفي السنه وفي السلوك وفي الاخلاق وفي الآداب كذلك صنف طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين وطريق الهجرتين اراد به الهجره الى الله توحيدا والهجره الى رسول الله اتباعا وطاعه وانقيادا قال أي فهم لا بد له من هجرتين هجر إلى الله توحيدا تحقيق التوحيد وهجر إلى رسول الله طاعة وانقيادا لله للنبي صلى الله عليه وسلم صنف كذلك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة الحمد لله العالمين. صنف مقيم رحمه الله كتاب مفتاح دار السعادة وبنى كتابه هذا على أصلين على أصل العلم والإرادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة وأن الإنسان في سيره إلى الله لابد له من أمرين من علمه وإرادة وان العلم بالنسبة للإرادة كالإمام لأن الإنسان لا يريد شيئا إلا إذا تصوره انت ما رتندوي ولا بتقصد ولا بتطلب إلا إذا, إذا عرفت يعني الآن أي طلب من مرضا الدنيا لو زوجك عايز هذا فيه يقول لك قالوا في مشروع هنا فوائده كذا بيجيب كذا تعمل كذا تعمل كل ما أنت عرفتك الآن اشت سوورتها اشتكتها بدي عايزين العايزين مشروع تعمم كيف علم أولا بعدين تيجي شو الإرادة ثانية فالإرادة العلم يقودها وده بوريكم يا جماعة. فضل العلم ومنزلة العلم وصنفت هذالين كتاب كتاب الداء والدواء والذي هو يشتهر عند الناس باسم الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافي لكن حقق الشيخ علي حسن بن حميد أن اسم الكتاب الداء والدواء واعتمد على مخطوط في هذا، وهو عبارة عن إجابة على سؤال سؤال مجمل اجاب في ابن القيم بهذا الكتاب, الكتاب كامل اجاب على سؤال وهذا يدلك على سعه علمه وعلى انه عالم موسوعي ابن القيم مفسر ابن القيم فقيه ابن القيم نحوي امام في النحو امام ترجم له الامام السيوطي في كتابه بغيه الوعاه في طبقات أن النحويين واللغوين والمحاق ترجم ابن القيم هناك ترجمة محسوب في علمة اللغة ابن القيم ان في السيرة امدع واتى به ويعتبر مؤسس لعلم فقه السيرة كتار زلال معادة عبارة عن فقه فقه للسيرة عبارة عن فقه للسيرة يعني هو بيحكي لك المغازي بعدين يبني لك الفوائد والعبر والعظات المستفادة ولما غلب هذا الجانب عليه جمعت مؤلفات تلقى كتاب متزكت النفوس لابن الخير متزكت النفوس لابن القيم وابن رجب والغزال مثلا هذه عبارة عن كلمات تجمع من هنا وهناك وفيها فوائد عظيمة جدا رأينا ان شاء الله عز وجل ان تكون القراءة في كتاب الداء والدواء وهذه مقدمة التحقيق قال الشيخ علي حسن في مقدمته الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد فإن كتاب الداء والدواء للإمام العلام بن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى من أهم وأعظم ما صنف في باب الاخلاق والتربية وتزكيه النفوس إذن هذا هو بحثنا أنت الآن مع دروس تتعلق بهذه المقالب التربية التزكية أخلاق فتراه يتكلم عن الدعاء وأهميته والحاجة إليه وصلته بالقدر كلام عن الدعاء قصومه وتراه يتكلم عن المعاصي وأضرارها والذنوب وشمها ثم يطيب في ذلك جدا رحمه الله القيم هنا في الكتاب ده يتكلم عن المعاصي وضرره والذنوب وشؤم الذنوب ويتكلم بنفس طويل واستنباط القرآن كما قلت لك مفسر اصولي محدث فقيه نحوي كل هذه العلوم سخرها الله تعالى لهذا الإمام فأنت ترى جبلا في هذه العلوم وترى يتكلم عن العقوبات الشرعية والقدرية القلبية والبدنية المعاصي عندها عقوبات عقوبات شرعية زي فجدوا كل واحد منه ومئات جلده في عقوبات قدرية وما عصابكم من مصيبة وما كسبت أيديكم في عقوبات بدنية في الجلد في عقوبات قلبية رأيت الذنوب تبيت القلوب وقد يورث الظل إدمالها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها الدنيوية والأخراوية وترى يتكلم عن الشرك وأقسامه في العبادة وفي الأفعال في الأخوال في الارادات والنيات ثم شرك النصارى وشرك الذين يتخذون الوسائق والشفعاء وهذا يبين لك أن بعض الناس يظن أن كتب من القيم خلت عن هذا الأمر خلت عن خاص الكتب التزكويه التربويه خلت عن مباحث في العقيدة وهذا خطأ نشأ عن عدم الاطلاع على هذه الكتب وعدم النظر فيها وإلا فيها مباحث في التوحيد فيها مباحث في العقيدة قد لا تجد قد لا تجدها في الكتب المصنفه أصل في العقيدة وتراه يتكلم عن الكبائر ومفاسدها الكبائر فصها بفصل وعندها مفاسد فذكر القتل والظلم والقتل والظلم وتراه يتكلم عن مداخل المعاصي المداخل بتجيب في المعاصي من الخطرات الخطرات خاطر في بعض المعاصي تبدا بيشلو فكره بس كده خاطر يخطر معصي معصيه عشوائيه واللفظات كلمه والخطوات يتكلم عن دي وغير ذلك كثير وكثير مما توسع في ذكره وافاض في إراده من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم الجملة من قوله من نطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم الجملة ذكره العلامه بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن القيم آثاره وحياته حياته آثاره دي يعني هذا الإمام عن الشيخ بكر لقب بابن القيم الصغير من شدة ما اعتنى بكتابات ابن القيم وتوالفه حتى أنه بدأ في إعداد موسوعة على نسق مجموع فتاوى شيخ الإسلام يرتب فيها علوم القيم العقيدة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات والفقه كده وعد لها العدة وذكر في كتاب مجلد خطته في هذا وبدأ شيء منها يظهر لكن يبدو أن الملي احترمت الشيخة قبل أن يقبل هذا المشروع على الوجه الذي أراده هو قال الشيخ علي ولقد طبع الكتاب من قبل طبعات كثيرة أولها سنة ثمانية وثمانين ومئتين وعشرة في مصر ثم طبع طبعة أخرى في مصر أيضا سنة ستة وأربعين وثلاثمائة وعشرة وكلتا طبعتين له الجواب الكافي لمن سأل عن الدواشة الموجود في الأسواق ده الجواب الكافي ذكر الشيخ علي حسن إنه الشيخ عبد الظاهر أبو السبح عبد الظاهر أبو السبح وهو خطيب الحرم المتق وامامه توفي سنة ألف وتسعمئة وسبعين هجريا مصر الأقصى مترجم في الاعلام للزركلي وغيرها من الكتب أن هذا الكتاب كتاب الدوا الدوادا كان سببا في هداية الله له إلى طريق السلف الصالح وسلوك منهجه في التوحيد والعبادة شو الفائدة دي الإمام عبد الله بن <تصفيق> السبعي لا كان Imam الحرم في زمانه عالم كبير استخدمه الشيخ استخدمه الملك عبد العزيز في مصر ليستقر في الحرم ويدرس وعنده كتابات طيبة قال بداية أمره في سلوك الطريق, الطريق المستقيم كان هذا الكتاب قرأ هذا الكتاب فكانت البداية المباركة التي انتهت إلى هذه الإمامة في العلم قال ثم طبع في مصر سنة سبعين وسبعين وثلاثمائة بعنوان وآل الدائي والدواب تحقيقه محمد محيد الدين عبد الحميد رحمه الله استاذ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله والمؤلف رحمه الله لم يسمه بواحد منهما في مقدمه كتابه المقدمه ما ذكر لا الجواب الكاه ولا الدواء الدواء وهو مسمان وضع لمسمى واحد وهو جواب جواب لسؤال ورد عليه والمناسبه لكل واحد من الاسمين ظاهر لكنها بهذا الاسم الدواء الدواء اظهر يعني هو يرجح انه الدواء الدواء ويؤكد ذلك ان عامه المترجمين للمؤلف رحمه الله قد ذكروه الناس الترجم للبن قيم ذكروه باسم الداء والدواء كالحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة عماد في الشذرات والشوكاني في البدر الطالع ذيل ثلاث ائمه ابن العماد في شذرات الذهب والإمام ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة والشوكاني في البدر الطالع ذكروا الكتاب باسم شنو الداء والدواء اللي بيرجح الكفة وبعض الناس وهم فجعلهما كتابين بعض الناس اللي ما لما يسبق بالقيم يقول لك الجواب الكافي وثاني يقول الدواء الدواء وهما كتاب واحد وهذا خطأه حقق الشيخ الكتاب وخرج أحاديثه قال وقد حققت الكتاب وعلقت عليه وخرجت أحاديثه بما أحسب أحسبه إن, إن شاء الله أن قدمت فيه ما تميز عن الضبوعات السابقة بخاصة منها ما ذكر أنه محقق ومخرج طالب للصفحة عن تناوية أو نقدها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم بدأ الشيخ تشبه الله الرحمن, الرحمن الرحيم به لاستعين الشيخ الإمام العلامة المدقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القيس محمد طبعا اشتهر بابن القيم لكن اسمه محمد ابن الشيخ تقي الدين ابي بكر ابوه اسمه ابو بكر المعروف بقيم قيم الجوزيه بالنسبه له ابوه كان قيم على مدرسه ماشرو الجوزيه زاده الله من فضله السؤال ما تقول الساده العلماء ائمه الدين رضي الله عنه اجمعين في رجل ابتلي ببليه وعلم انها ان استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيرة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعانه ابتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا ما أجري رحمكم الله فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله أما بعد كان هذا الكتاب جوابا على هذا السؤال السؤال ده الآن لو تشوفوا كده ما تفهموا مشكلة شنو بلية كده بس بالرمز لكنه تصور ما هي البلية هذه عسى ان تكون واجاب جوابا كافيا وجعل دواء لهذا الداء هذا ان شاء الله ما سنقرا فيه الدروس والخادمات في السبت القادم إن شاء الله أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفيقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا أودات المهتدين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم سئل